بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون إن الله قال موسى لقومه يا قوم En <t> in. مصدقا ما بين يدي من الثوات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد Whoa, that فأيدنا